اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت, وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم برضوا ما, ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا واذ ق ا ل ا ل طائفه منهم يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا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 قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لاخوانهم هلم َ الينا ولا ياتون الباس الا قليلا ا ش ح َّ ة ً عليكم فاذا جاء الخوف رايتهم ينظرون اليك تدور اعينهم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 فلما قضى زيد منها وطرا زوجنا كها لكيلا لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أ ز و ا ج ادعيائهم اذا اذا قضوا منهن وطرا وكان امر الله مفعولا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 وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أ ب ا أ ح د من رجالكم ولكن ولكن رسول الله و ق ا ت م النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اذكروا الله ذكرا كثيرا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 وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك و ا م ر أ ة مؤمنه ان وهبت نفسها, إن وهبت نفسها للنبي إ ن أ ر ا د النبي أ ن يستنكحها خ ا ل ص ة لك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 ف ا س أ ل و ه ن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أ ن تؤذوا رسول الله ولا أ ن تنكحوا ازواجه ولا أن تنكحوا أن أ ز و ا ج ه من بعده أ ب د ا إ ن ذ ل ك كان عند الله عظيما إ ن تبدو شيئا أ و تخفوه ف إ ن الله كان بكل شيء علما لا جناح عليهن في آ ب ا ئ ه م なわらえばいん。